ألف لا أميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين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 وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يتنبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا Thank <laughs> you. ظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استغلقوا بَِ السَّائِ في يعُونَاتُ وَرعدُ وَضَضُ يجعلون يجعلونَ صَاضع me mm -hmm. in mm.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 جاميها <تصفيق> ولا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 تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ أَمْوَاتٌ فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ وَالَّذِي سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل ndi shafi hubi hamdika wa nukadisunak ndi shafi hubi multim po Jazahi وقال عنها فأخرجه ད� ད� <of> <cawnelim> وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقناها آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نبلن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبتل الذي عظلم قولا غير الذي لهم فأنزلنا بما كانوا يفسقون وإن استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشرمهم كنوا واشرمهم إذ قلتم يا موسى لن نصبر على هي مدللة والمسكنة وعنا طمأن عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم القدر خذوا فَتَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَهُ لا طَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ نَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لهم كونوا قرنة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 فَاسْتَجِيبُوا مَا تُؤْمَرُونَ تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم ويضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ Allah b'ghafil وما Allah b'ghafil عما هُ بماَا فَتعَ الله ليكم تتحَدثونَهُ بماَا فَ